بداية من هذه العلامة أسرعة محددة بخمسين كم في الساعة ألف نعم ب لا أعيد بداية من هذه العلامة أسرعة محددة بخمسين كم في الساعة ألف نعم ب لا